122. بسم الله الرحمن الرحيم 123. أَلِفْ لَمِّينَ 124. أَحَسِلَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا أَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وقذف فتانا الذين من قومه فلم يعلم من الله الذين صدقوا ولا يعلم من الكاذبين ام حسفا الذين يعملون السيئات ان وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَيَخْلُقُهُ الْعَلَتَيْنِ حُسْنًا وَإِذَا أَذَاقَهُ مَرَضًا فَيَصْدُرُ كَبِيرًا كَمَا لَيْسَ لَهُ بِدِيْعٍ إِنْ فَنَا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 اناسك <تصفيق> عذاب آمنوا وقال الذين آمنوا وعملوا من المنافقين والقوم الذين كذبوا للذين آمنوا تتبعوا سفيلا لنا ونحن song. Oh. يوم ما كانوا يفدون ولم قذوا وسن نح الى قوم فان بذفيم الفنسلنا الا 119. وإبراهيم إذ قال لقوم 121. الله ينجئ النشأة الآخرة إن au mm -hmm. woa 119. ومأواكم النار وما لكم من ناصر E <laughs> that. <laughs> the سقون ولن ظ ف أو غ همم غج يوم ما كانو سابقين فكلنا اخذنا بذنب فمن من اوسل ما عليه صحَُ مِ نُ مَم يا اا كمن فلل Allah <laughs> ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 111. وديناهم الكتاب يؤمنون به 112. ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد مِن قَبْلِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخْطُهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَمْ تَعْثَرُ صُدُورَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ 121. وراء لقومي وَلَا يَأتِيَ النَّم بَوْتَتَ وَهُم يَّ يَستَجِلونَكَ بِل ل بِوائٍَِّ لََّ مَ 117. يوم يرشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوكم ما كنتم تعملون Yeah. त 117. لنبوئنهم من الجنة غرفا 118. غرفا تجري من تحتها قانون <تصفيق> ومن سوى القمر ولا 118. بل أكثرهم لا يعقلون 119. وما هذه الحياة no <laughs> 117. ويتخطف الناس من حول ذن 118. أفبالباطل يؤمنون 119. وبنعمة الله يكفرون 110. ومن أظلم ممن 119. ترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه 110. أليس في جهنم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين